لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج جاء ي م ولما ن ا ا ت ق للعلوم قد جدتكم ب م بعض الاسلاميه ذ ي تختلفون ه و ر ب موسوعه ذ ا ل ن ا ب م س ت ق ي م ل خ ت ل ف الاسلاميه ن ب ن م ف م ي ل ل ل ذ ي ن ظ ل ه الحسنى 「なぜならば」 موسوعه ن م خ النابلسي د و ل يفتر عنهم للعلوم ا ل ا س ل ا ل م ج ي ن في عذاب No! 「さあみんなで」